إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَضَعَ لِلنَّاسِ الَّذِي بِبَكَتْ مُبَارَكًا وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَعَ إلَيْهِ سَدِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ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 يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أُوتوا الكتاب إن تطيعوا فريقا من الذين أُوتوا الكتاب يردكم بعد إيمانكم كافرين